وسب نمل مشرک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 يُصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد، أيها الموحدون، خلق الله تبارك وتعالى هذه الدنيا وجعلها دار ابتلاء ونصب ومشقة وحزن وَصَدَقَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا حين قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ولنبلون بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ هذا الابتلاء ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خَلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزُلزلوا وزُلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الابتلاء سنة من سنن هذه الدنيا يُبتَلَ المرء منا على قدر دينه والابتلاء يكون بالخير وبالشر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين سُغل من أشد الناس بلاء في حديث سعد في السلسلة الصحيحة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا يزرع الطمئنة والرحمة في قلوب المؤمنين المبتلين فقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبدل المرء يبدل الرجل على قدر دينه يبدل المرء على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة شدد وزيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة خفف من بلائه ولا يزال الرجل يبتلى حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ولا يزال العبد المؤمن يبتلى حتى يلقى الله روايتان حتى يلقى الله وما عليه خطيئة فالابتلاء رفعة للدرجات ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمسي ما عليه خطيئة وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصبٍ ولا همٍ ولا حزنٍ ولا أذى ولا غمٍ حتى الهم يُهمُّه الهم الطيب النفسي الذي امتلى به بعض عباد الله حتى الهم يُهمُّه إلا كفَّر الله به من خطاياه وفي روايةٍ حتى الشوكة إلا كفر الله عنه من خطايا هذه هي الدنيا وهذا هو حالها طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقذاء هذا محال وهذا مستحيل لأن هذه هي طبيعة الدنيا قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مهما كان المؤمن منعما في رغد وفي سعة وفي سعادة فالدنيا وما فيها من أوجاع وأوصاب وأمراض وهم وحزن بالنسبة لما ينتظر المؤمنة في الآخرة من النعيم والثواب الجزيل فهي سجن فهي قربة فهي شدة والكافر وإن كان أشد الناس عذاباً وابتلاءاً ومحنةً وشقاءاً فإن الدنيا بالنسبة لما ينتظره في الآخرة من العذاب لكفره ولعناده ولمحادته لربه ولبعده عن منهج نبيه صلى الله عليه وسلم فإن هذه الدنيا على الرغم ما فيها من ضنك وشقاء فهي جنة لهذا الكافر فإن عذابا شديدا ينتظره عند الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر عليه بجنازة فقال صلى الله عليه وسلم مُسنحيحٌ أو مُستراحٌ من فقال الصحابة متعتمين يا رسول الله ما مستريح وما مُستراحٌ من فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا وما فيها من ألمٍ وأمراض وأوجاع وهموم وسعي وكد وحرص وهم وغم ومست ومستراح منه العبد الكافر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدوار هذه هي حقيقة الدنيا ولذا إذا أصابت الإنسان منا مصيبة يجب أن يتهم نفسه أولاً أن بعض الناس قد يتأثم عنده الأمر بسبب المصيبة ولو رد هذا الأمر إلى نفسه أولاً لستراه ودفعه هذا إلى الرجوع إلى الله ومحاسبة النفس قل هو من عند أنفسكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من هم عندما استبدل الله نصرهم بهزيمة في أحد قالوا أن هذا كيف يحدث هذا ونحن فينا رسول الله ونحن أتباع هذا الدين القويم وهؤلاء مشركون كيف يقتلون مننا سبعين فيقول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في غزوة بد أصبتم مثل هذه المصيبة ضعفين قتلتم سبعين وأسرتم سبعين وقتل منكم في أحد سبعون فقط فأنتم في غلبة والكفة في صالحكم ولكنكم قلتم في غسوة أحد أن هذا كيف يقتل منا وكيف نغلب أن هذا فيأتي الجواب من عند ربنا سبحانه وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فالإنسان منا إذا ابتلي بمصيبة أو بهم أو بغم فلابد أن, أن يتهم نفسه اولا قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اتهم نفسك عمران ابن حسين رضي الله عنه وأرضاه لما ابتلي في جسده ماذا قال؟ هل اعتردت؟ هل سخط؟ هل قال كما يقول البعض منه لماذا أنا يا رب؟ لا وإنما اتهم نفسه وقال ما أراه أي هذا الابتناء في جسدي ما أراه إلا بذنب فعلته وما يعفو الله أكثر وما يعفو الله أكثر ثم تلا قوله تعالى وما أَصَابَتْكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٌ هذه هي الدنيا ولذا إذا استقر في قلب الواحد منا هذا الأمر وهذه الحقيقة عن هذه الحياة ما الواجب عليه أن يفعله الواجب على المرء منا ان يقابل ترك الدنيا وما فيها من الامام واوجاع وما صائب وهم وغم وكلائات بقوه والعمل الصالح والصبر والاكتساب وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الإيمان والعمل الصالح هذه الوسيلة التي تقابل بها مثل هذه الأمور ترجع إلى ربه تناجيه تتقرب إليه بقراءة القرآن هذا القرآن الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الصلاة التي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر واشتد عليه الأمر أو غلبه هم قال أرحنا بها يا بلال الصيام الذي يرب الإنسان على مراقبة الله تبارك وتعالى ويقوم النفس ويعلمها الأدب ولزوم حد الطاعة الحج الذي ينهى الإنسان عن كذا كل هذه العبادات ترد العبد على كيف أن يعيش في هذه الحياة الدنيا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بس في وهو مؤمن فلا أنه حياة طيبة الحياة طيبة قيل الرزق الحلال الطيب قيل يأكل حلالاً ويلبس حلالا قيل يرزقه الله القناعة الحياة الطيبة هي القناعة وقيل مؤمناً عاملاً بطاعة الله هذه الحياة الطيبة فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم شرع لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جملة من الأورال والأذكار التي يواجه بها العبد البلاء ويرتبط برب الأرض والسماء ويخفف عن نفسه ما يجد من هم وغم وكرب فمن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما أصاب عبدا هم ولا حزن قط ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك اعتراف وإقرار بالعبودية لله رب العالمين ليس أنا فقط يا رب ولكن أصلي الذي أنحذر منه كلنا عبيد لك يا رب ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ليس لي حيلة وليس لي قوة وليس لي شأن في هذه الدنيا إلا بمعونتك وحولك وقوتك يا رب العالمين ولذلك يشرع لمن سمع الأذان أن يقول عند حي على الصلاح أي الفلح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي كل صلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين يا رب نفوض لك الأمر فما يصيبنا في هذه الدنيا فهو من عندك وأنت أرحم بنا من أمهاتنا أنت أرحم وأرأف بنا من أنفسنا فارفع عنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم يا من خلقت الرحمة مئة جزء فأنزلت جزءاً بين البشر يتراحمون به حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أنططأ وحبست عندك تسعة وتسعين جزءاً من الرحمة فارحمنا وفرج عنا ما ابتليتنا به يا أرحم الراحمين ارجع إلى ربه وانطرح على عتبة بابه وارفع يدك خاشعةً متضرعة فإن الله الكريم لا يرفع عبد يداً إليه ثم يردها صفراً خاوياً فتقول ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك فهو الحكم العبد سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً شيئاً لا يستفيد بعبادتنا ولا تضره معصيتنا فلماذا نكابر لماذا نسلك كل الطرق ولا نسلك طريق الله البعض مننا عندما يريد أن يخفف عن نفسه يذهب إلى مواقع الزنا والخنى والشرب ومواقع الفسوق والفجور ليه يا عم بروح عن نفسه بخفف عن نفسه مع إنه لا يزيد بذلك إلا حزنا وهمّاً وألماً ونكداً ولكن الطريق الواحد والباب الوحيد الذي يستطيع العبد أن يتخلص من كل هذه الأمور هو باب الله سبحانه وتعالى ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حسني أسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي الا ابدله الله بهمه فرجا الا ابدل الله همه فرجا بسيطه ولكن من الذي يذهب الي ويرجع الي نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا وان يبدلنا بدلاً من همنا فرحاً وفرجاً وسعادةً وسروراً وصحةً ورزقاً إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفاء وصلاةً وسلاماً على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد أيها الأحبة في الله من تلك العلاجات التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بها حديث جابر وفيه اللجوء إلى الله والركون إليه والاستعاذة به سبحانه وتعالى من الهم والكرب والحزن ومن تسلط الناس ومن افتراء الأعداء ومن غلبة الديون يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجس والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من ضنع الدين وغلبة الرجال هذا هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وما علمه لزوجاته أمهات المؤمنين أن تقول عند الكر الله الله ربي لا أشرك به شيئا. عند الكرم عند الهم عند الحزن كرر هذه الكلمة الله الله ربي لا أشرك به شيئاً يزول الهم وتنفرج الهموم والقروب بقدرته سبحانه وتعالى ثم أخيراً وليس آخراً الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حل يغفل عنه كثير من الناس جاء أبي بن كعب جاء أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك إني أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من دعائي الوقت المخصص الذي أدعو فيه الورد اليوم الذي أتفرغ فيه لدعاء ربي كم أجعل من هذا الدعاء صلاة عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت فقال أبي يا رسول الله أجعل لك من دعائي أو أجعل الصلاة عليك نصف دعائي قال نعم وإن زدت فهو خير لك فقال يا رسول الله أجعل من دعائي أو ثلثي دعائي صلاة عليك قال نعم وإن شئت فهو خير لك قال يا رسول الله أجعل دعائي كله صلاة عليك قال النبي إذن تكفاها مك. إذن تكفى من اللي يكفيني الهم الله يتحمل عني ويرفع عني ويأخذ بيدي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل وبركة قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك صلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم تبيض بها وجوهنا وتثقل بها مواسيننا وتنور لنا بها قبورنا وترشدنا بها إلى صراطك المستقيم اللهم اغفر لنا الذنوب واسر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مقبور وسعي مشهور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن ويا غفور اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا اللهم كن لهم يا رب معيناً يا أرحم الراحمين اللهم انصر أهل السنة في ليبيا اللهم من أراد أهل ليبيا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره ورده خائبا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم وحرزهم من عندك يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موضوطا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اللَّهِ وَمَا ان مِنَ الْمُشْرِكِينَ